in يا قدي Do you Come, What يُنشِئُ ثُمَّ يُصْلِحُ عنهما Yeah. yeah. Oh وكيف تأخذونهم وقد أخضى بعض بعضهم For Well وَمَا <تصفيق> كُنْتُمْ <تصفيق> <تصفيق> الشيء عبد الحكم فهن النمعة وقد سجل لهذه تلاوة من رحال النصف وراضع عدوية بمدينة نصف بالقاهرة وذلك, وذلك في النساء يوم اثنين الحاجة والشين المتخرم لعامل وروروين لتطبع الشين الفترية المواد الراضى والشين المال لعام الفين وثلاثة ميلادية وحضر معنا هذه الأتلاوة وهذا حق الكريم فطردت أستاذ الشيط عبد الحميد محمد محمد علي إمام وصفين مسجد رابع عدوية وجمع مخير من الإخوة المسلمين المسلمين والموحدين نجاك بارك وتعالى نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته